فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مَاعِدَةً لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثم ردرنا لكم الكرة عليهم وأمدرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ مَا عَلَوْا تَذْبِيرًا آسَ رَبُّكُم أَن يَرْحَمَكُم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ إنِ هذا القُآانَ يَهد للَِّته أَقوَمُ وَيوبَ الشّعُ المُؤمنِنين الذيينَ يَعَّلونَ الصَّالِحَاتِ أَ لَهُم أَيرن كَذيرَ وَأَ الذيينَ لاَا يؤمنِونَ بِالآخِرَةِ أَعتَناَا لَهُ مذاَابًا أَلمَ وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عُجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ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 119. وإذا أَن أن نهلك قرية أمرنا متر فِيهَا ففسقوا عَلَيْهَا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 110. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ بِهَا أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ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 119. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرث في القتل إنه كان منصورا 117. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 118. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 نَحْنُ أعْمُ بِمَا يَسْتَمعونَ بِهِ إذ يَسْتَمعونَ إلَكَ وَإِذهُم نَيوى وَإِذذهُم نَيو إذ يَكُول الوَّالِمُونَ إِن تَتَّبعونَ إِللاا رَلُ لَم 114. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 115. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 116. قل كونوا حجارة أو حديدا أَوْ قَلَقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 117. وقال النبيين على بعض وآتينا داود زبورا 118. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا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 ذَبَبَهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَقُّ بِالنَّاسِ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 إِللااائِ بِليسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقُ تَقنَا قَا أَمَأَيتَكَ هذا الذي كَّم تَعَلََّ لإِن أَخخَْتَن إ يَوْمِ القامَ لإِن أَخخْتَن إ يَوْمِ القامَةِلَأَحَْنكًا 117. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 118. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وَمَا يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. 119. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أَفَمَن كُنْتُمْ أَن يُحْسَفَ بِكُم جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلاً أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيع وَلَقَدِكَ اللم نابَنِي آدمَمَ وَحَمَناَاهُم فِيبَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقُناَاهُ مِنَ الطيبات وَرَزَقُناَاهُ مِنَ الطَّيبات وَفَغّناَاهُ عَلَ كثيرٍ مِمَّن خَلَقُناَا تَفضلَ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَدِيلًا وَإِن كَادُ ل يَفْت أُونكَ عََّذ أَوْ حَنَا إلَيكَ للتَفْتَرِي عَلَنَ غيرَهُ وَإِذَا التَّخَذُوكَ خَليلَ وَلَل أَن سََّتْناَاكَلَ قَدكِ التَّتَركَم إلَهِم شيءَيْأَ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 113. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 114. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان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 117. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا 118. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 111. إلا رحمة من ربك 112. إن فضله كان عليك كبيرا 113. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله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 وَقالوا لَ النُؤ مِنَ لََ حَ تَفجُرَ لَناَا مِنَ الأررضًا بُوعَ أَوْ تَكُونَ لَ جََّةُم مِن النَّخِيلِ وَعينَ بِم فَتُفَجِّرَ أَنهَا رَخِلَ لَهَا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أَوْ أو يكون لك مِنْ من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه 118. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَاعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكَ رَسُولُنَا قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 119. فإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 117. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا 118. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 117. فاسأل بني إسرائيل إذ فَقَالَ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا 118. قال لقد علمت ما أنزل السموَاتِ وَالأَضِ بَ صاءِ وَإِني لَأَغُّ كَيَافِ الرعَوْ مَفبورَ فَأَوَادَ أَْ مِنَ الأضِ فَأََْقُ نَاهُ وَمََّهُ يَمَا وَقُل النانِ بَعِْهِ لِبَنِي إصر إلَ سكُن الأرَّ فَإِذَا جَ أَعدُآخِتِجِ إ بِكُلَ فيِي فَ وَبِحَِّ أَزَل النهُ وَبِالحَِّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَهْنَاهُ لِتُقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا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 وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا